بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الحمد والفضل والإحسان أنعم علينا ببعثة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وأنام علينا بأن جعل هذا الدين خاتما للأديان فرضيه جل وعلا لنا دينا وأمرنا بتصديق أخباره جل وعلا والالتزام بأمره ونهيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي فلن يزيغ عنها إلا هالك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدَّ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على بيضاء نقيه ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك اللهم صل على عبدك ورسولك محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن الصلاة عليه الغافلون وعلى الآل والصحب أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لي ولكم أن نكون ممن إذا اذنب استغفر وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وهذه الثلاث عنوان السعادة ثم إن هذه المحاضرة موضوعها مهم ويحتاجه الناس في كل وقت وفي كل حال عنوانها التلازم بين العقيدة والشريعة يعني أن الاعتقاد والعمل بينهما تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخر فلا عقيدة صحيحة كما أنه لا عمل يقبل إلا بعقيدة صحيحة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالند وإنما لمرئ ما نوى وهذا التلازم بين العقيدة والشريعة ظاهر في عقد الإيمان وفي أصل الديانة لأن الشهادتين, لأن لا لأن الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل منهما التلازم بين الاعتقاد والعمل بين العقيدة الصحيحة وبين قائع الإسلام وكذلك فيما بين الشهادة الأولى والشهادة الثانية تلازم بين الاعتقاد والعمل والشريعة شهادة ان لا إله إلا الله معناها حق الا الله جل وعلا وهذا النفي لاحقيه معبود للعباده لله جل وعلا يقتضي ان هناك عباده والعباده لا تصح الا باقيده باخلاص و بتوحيد والعبادات مختلفه فاذا دلتنا كلمة التوحيد على الارتباط العظيم ما بين العقيدة والدين والتوحيد وما بين الشرائع والعبادات وكذلك شهادة أن محمد رسول الله التي معناها أنك تقر وتوقن وتعلم وتخبر بأن محمد بن عبد الله الحاشم صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين ومقتضاها تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام فقولنا في مقتضاها تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر هذا متصل بالاعتقاد فكل ما أخبر الله فكل ما أخبر الله جل وعلا به فواجب تصديقه لأن الله سبحانه هو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيل ولا أحد يخبر عن الله جل وعلا وعن خلقه لأصدق من الله سبحانه وتعالى كذلك نبيه عليه الصلاة والسلام يخبر بوحي من الحق جل وعلا فلهذا كان كل الأمور الغيبية ما يتصل بالله جل وعلا وصفاته وأسمائه وأفعاله جل وعلا وأمور الجنة والنار والقدر والغيبيات كلها راجعة إلى أن نصدق هذه الأخبار وهذا هو الاعتقاد والإيمان الباطل واتباع أمره عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه هذا هو الشريعة طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعني في طاعة الأمر بامتثال العبادات والإتيان بها تكون على وفق السنة فلهذا دلت شهادات دلت شهادة أن محمد رسول الله على أنه لنفكاك بين الاعتقاد وبين العمل لنفكاك بين الاعتقاد واتباع شريعة الإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا وهذا جاء بالعقيدة وجاء بالشريعة إذا تبين ذلك فأصل لفظ العقيدة والشريعة مما جاء اصل لفظ العقيده والشريعه مما جاء مطلقا ويكون ايضا مقيدا بمعنى ويضاح ذلك ان الشريعه تطلق ويراد بها العقيده ويراد بها الاعمال ايضا مع الاعتقاد فان دين الاسلام شريعه كما قال جل وعلا ثم جعلناك على شريعه من الأمر فاتبعها وقال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وقال سبحانه ايضا في السوره نفسها سوره الشورى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم الآية ففي هذه الآيات ما يبين أن الشريعة هي دين الإسلام كله هي دين الإسلام بما يشمل الاعتقاد الباطن وبما يشمل الأعمال الظاهرة ولهذا نقول إن الشريعة تطلق ويراد بها الدين كله وتطلق الشريعة ويراد بها ما يقابل العقيدة يعني الأعمال والشرائع التفصيلية العملية كما قال سبحانه في سورة المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الأنبياء إخوة لعلات الدين واحد والشرائع شتاء وألف أهل السنة بعض المؤلفات وأسموها الشريعة ويعنون بها في بعض الاعتقاد ويعنون بها في بعض العمليات ولهذا نقول إن لفظ العقيدة والشريعة قد يترادفان فيكون العق... الاعتقاد هو التشريع والعقيدة هي الشريعة وقد يراد بالشريعة ما يكون قسيما للعقيدة فتكون العقيدة بمعنى الإيمان الباطن الذي يعقد المرء عليه قلبه بحيث لا تنفك عقدته من شده يقينه به ويعنى بالشريعة الأعمال الظاهرة كما جاء في الحديث أن رجلا اتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي الحديث يعني ان التفصيلات او الاوامر والأوامر كثرت علي فا إلى الى اخر الحديث الذي في ذكر الصلاه والصيام والزكاه والحج الاخر فإذا حين نقول التلازم بين العقيدة والشريعة نعني به الارتباط ما بين ما يعتقده الإنسان ما يعتقده المسلم وما بين عمله ما بين عقيدة الإسلام وما بين شريعة الإسلام ما بين أركان الإيمان الستة وما بين أركان الإسلام وتفصيلات شعب الإيمان والإيمان نفسه شعب تجمع الشريعة والعقيدة كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا إله إلا الله وعدناها إماطة الأذى عن الطريق فذكر عقيدة وذكر فعلا الذي هو إماطة العذى عن الطريق ثم قال والحياء شعبة من الإيمان لأنه عمل قلبي إذا فمرادنا بهذه المحاضرة ما ذكرته لك من أن اعتقاد المؤمن وعمله بالشريعة لنفكاك بينهما ويوضح لك ذلك أن الله جل وعلا في كتابه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 فذكر البر بذكر العقيدة. ثم قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية. إلى أن قال وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فجمع في البر ما بين الاعتقاد وما بين العمل. وكذلك في قوله جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه. لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهذا الإسلام إسلام الوجه لله هو إخلاصه لله سبحانه وتعالى في عباداته وفي ما يتقرب به إلى الرب جل وعلا ثم قال وهو محسن يعني أن يكون عمله حسنا والعمل الحسن هو ما كان فيه الإخلاص وفيه متابعة السنة فاذا لا بد من اجتماع الاعتقاد الصحيح واجتماع العمل الصواب حتى يكون المرء من أهل البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الايه وكذلك في قوله جل وعلا لهذه الامه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الايه في سوره النساء فجمع سبحانه وتعالى في الأمر ما بين العقيدة والتوحيد وهو عبادته وحده لا شريك له وما بين الإحسان والعمل وكذلك في قوله جل وعلا في ذكر بني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأمر سبحانه بني إسرائيل وأخذ عليهم الميثاق بأن يكونوا أهل توحيد لا يعبدون إلا الله وفي قوله وإذا أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله هذا نفي نفي لعبادة غير الله جل وعلا ومن المتقرر في علم المعاني من البلاغة أن العدول عن النهي الى النفي فيه التاكيد والتشديد على ما عدل عنه لان اصل الكلام واذ اخذنا ميثاقكم الا تعبدوا الا الله ولكن عدل عن النهي الى قوله لا تعبدون الا الله كان المنهي عنه صار حقيقة واضحة بحيث ينفع وجوده أصلا وهذا فيه التأكيد الشديد على هذا الأمر ثم أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين وذي القربة واليتامى والمساكين فلما أمر بالأفعال الحسنة أمر بعدها بالأقوال الحسنة فقال وقولوا للناس حسنا ثم انتقل إلى الأمر بإقامة الصلاة وهي أعظم الأركان العملية وهذا بين واضح في أن الآيات الكثيرة في كتاب الله جل وعلا جمع فيها ما بين العقيدة واتباع الشرائع فإذا يكون التفريق ما بين العقيدة والشريعة في العمل أو في التصور هذا تفريق بين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر يوضح لك ذلك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة بما دلت عليه النصوص يجمع ثلاثة أشياء يجمع الاعتقاد والقول والعمل فالإيمان عندنا اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان. فالعمل جزء من مسمى الإيمان والاعتقاد جزء من مسمى الإيمان كذلك القول جزء من مسمى الإيمان فلا يصح إيمان بعقيدة دون عمل فمن لم يعمل من شرائه الإسلام بشيء البتة فلا يصح إيمانه ولهذا كل مؤمن لا بد أن يكون معه عمل يصحح به إيمانا فإن لم يكن معه عمل يصحح به إيمانا فإنه لا يقبل منه الإيمان بل يكون الإيمان دعوة وأعظم هذه الأعمال الصلاة فهي الفارقة ما بين الإيمان وبين الكفر كما ثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة وفي حديث بريده في السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر المقصود من هذا أن يتضح لك أن الإيمان عندنا بما دلت عليه النصوص عقيدة في القلب وعمل بالأركان وقول باللسان وهذه وهذا الأصل العظيم يجعل أنه في حال أي أحد لا يتصور أن يكون ذا عقيدة صحيحة وليس له عمل لا يتصور أن يكون ذا إيمان صحيح صادق ولا يعمل خيرا البته مع تمكنه من ذلك ولهذا ضل ضلت المرجئه وفئام في من هذه الأمة. حيث قالوا إن الاعتقاد يكفي في الإيمان أو إن الاعتقاد مع القول يكفي ألا اختلاف أقوال المرجعة في ذلك فالعمل من الإيمان والله جل وعلا حين قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات العطف هذا عطف خاص على عام لأن الإيمان عام يشمل العمل وزيادة والعقيدة والقول فعطف العمل على الإيمان لما لينبه أن العمل مهم في الإيمان لأن عطف الخاص على العام موجود في القرآن في مواضع ومعروف في اللغة ويفيد في البلاغة الاهتمام بهذا الخاص الذي أفرد بالذكر وعطف على العام وهذا يدلك على أن العمل في الإيمان مهم بل إن الله جل وعلا ذكر الإيمان في القرآن مقرونا بالعمل الصالح في أكثر المواضع فالاستمساك بالعروة الوثقى والاستمساك بالديانة الصحيحة أن يكون المرء مؤمنا بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره ويكون عاملا بما امن به لان ايمانه بالله يقتضي العمل وايمانه بالرسل يقتضي العمل وايمانه بالكتب يقتضي العمل وايمانه باليوم الاخر يقتضي العمل فكل من خاف الدار الآخرة عملا فإذا كل ركن من أركان الإيمان يدلنا على التلازم فيما بين العقيدة وفيما بين الشريعة والاعتقاد الذي أمرنا به هو الإيمان بأركان الإيمان الستة كما جاء في آية البقرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية وكما في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وعطعنا الآية وكذلك في قوله إنا كل شيء خلقناه بقدر فالإيمان باركان الإيمان هذه أمر لا محيد عنه ألا وهو العمل فمن صدق في إيمانه تجه للعمل لأن هذه الأركان تجعل في القلب عقيدة في الله جل وعلا تلزمه بالتقرب إلى الله جل وعلا وكلما قوي إيمانه قوي تقربه إلى الله جل وعلا وكلما عظم الإيمان في القلب عظم اتيانه لشرائع الإسلام وإيتانه للواجبات وللمستحبات ومن قصر في شيء من الواجبات فإنه ينقص من إيمانه بقدر ذلك كما أن من ارتكب بعض المنهيات نقص من إيمانه بقدر ذلك العقيدة أيضا مرتبطة بالش... بالشريعه بالشريعة بالعمل بالشريعة من جهة أن العقيدة منشأ أن العمل منشأه العقيدة وأن العقيدة تزيد بالعمل وتنقص بالعمل فالاعتقاد أهله ليس في أصله سواء وإنما يختلفون فيه بقدر ما في قلوبهم من اليقين الذي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح بما دلتهم عليه النصوص من الكتاب والسنة الكثيرة المعروفة في مواضعها كان من اعتقادهم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان بالله يزيد بالعمل وينقص بالعصيان أو بترك العمل الواجب، الإيمان بال... باليوم الآخر يزيد بالعمل وينقص. بترك العمل أو بترك العمل الواجب أو بالإتيان بشيء من المحرمات ولهذا أحسن أيما إحسان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذ دلك على أن القلب إذا ورد ما فيه على العمل زاد العمل ثم رجع العمل على القلب بزيادة في العقيدة وزيادة في التوحيد فالعقيدة تلزم صاحبها بالعمل الصالح وكلما قويت قوي العمل وإذا أحسن عمله من أثر الاعتقاد الصحيح والتوحيد الصحيح فإنه يرجع ذلك العمل إلى العقيدة بقوتها وزيادتها ولهذا قال الحسن كما أشرت كلمة عظيمة قال عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وابصار عملنا القلوب بالتفكر امتثالا لقوله جل وعلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عملنا القلوب بالتفكر في الاء الله في آياته في دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن في المآل في الجنة في النار عملنا القلوب بالتفكر وتخلصنا من الغفلة فنتج من هذا التفكر التذكر لالتزام الشريعة تذكر للالتزام بالعمل تذكر للازدياد من الطاعة والبعد عن المعصية فرجعنا بالتذكر هذا بالعمل الصالح على التفكر يعني على العقيدة وحركنا القلوب بهما يعني لا تزال ما بين توحيد وإخلاص وعقيدة يقول بك إلى العمل ثم ترجع بالعمل إلى العقيدة فتحرك القلب بهذا وهذا قال الحسن وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها اسماع وأبصر وهذا من ثمرات الاعتقاد الصحيح أن يجعل العمل لازما لصاحب الاعتقاد، وهذا أمر بين واضح، ويدلك أيضا على أن العقيدة والشريعة متلازمة، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا. بتوحيده وعدم الشرك به والبراءة من الشرك وأهله وأمرنا بترك المحرمات في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا كما قال سبحانه في آخر سورة الأنعام في الآية التي تسمى آية الوصايا العشر قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية بل الآيات فإذا إذا صحت عقيدتك صح عملك وإذا أردت أن يقبل عملك فعليك بمتابعة محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله ابتلى ابتل الناس جميعا بمحمد عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله من حديث عياض بن حمار أنه قال قال الله تعالى يا محمد إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وهذا الابتلاء بمحمد عليه الصلاة والسلام ابتلاء لنا بما بعث به وقد بعث عليه الصلاة والسلام بعقيدة يعني بأخبار يجب علينا أن نؤمن بها وبأوامر ونواهي يجب علينا أن نمتثل بها فحقيقة الابتلاء ابتلاء الناس بما أنزل الله جل وعلا في كتابه وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من هل يصدقون بالأخبار أم لا يصدقون هل يعتقدون الاعتقاد الصحيح في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر أم لا وهل يمتثلون الأمر والنهي أم لا يمتثلون وهذه هي زبدة الرسالة العقيدة والشريعة عقيدة بعضنا يعقد عليها القلب قوله واعتقاده وعمل هو نتيجة تلك العقيدة مما يدلك أيضا على ذلك كما ذكرت أن الله سبحانه ابتلانا بحسن العمل ما قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وحفظتم تفسير حسن العمل بأن العمل الحسن هو الخالص الصواب خالص من الشرك والرياء فلا يقصد به الا وجه الله جل وعلا وخالص أيضا صوابا من متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم خالص من متابعة غيره عليه الصلاة والسلام وصواب على السنة بمتابعة الخليل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فإذا المسألة واضحة في أن العقيدة والشريعة الاعتقاد والعمل هذان أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر فإذا وجدت العقيدة, العقيدة الصحيحة وجد العمل وإذا وجد العمل الصحيح وجدت العقيدة فهذا وهذا أمران يدل أحدهما على الآخر إذا تقرر هذا والموضوع له شعب ويطول تقريره وفي القرآن من الآيات الشيء الكثير مما يدل على هذا الارتباط العظيم مما نذكره في هذا المقام أن هذا الارتباط ما بين العقيدة والشريعة والتلازم فيما بينهما له آثاره على المؤمنين في أنفسهم وفي تعاملهم مع من حولهم وكذلك له آثاره على مجتمع أهل الإسلام وهمة أهل الإسلام ودولة أهل الإسلام فإن الله جل وعلا أمر عباده إذا مكنهم في الأرض أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا يؤتوا الزكاة في الشق الأول دلت عليه آية سورة النور يعبدونني لا يشركون بي شيئا والشق الثاني بالأمر والنهي وإقامة الصلاة وايتاء الزكاة دل عليه قوله تعالى في سورة الحج الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فعبادة الله وحده لا شريك له هي الإصلاح والصلاح فنشر العقيدة الصالحة في الناس في أمة الإسلام نشر للصلاح والإصلاح ونشر ضد ذلك من الخرافة والشرك أو البدع ووسائل الشرك ووسائل البدع هذا إفساد في الأرض بعد إصلاحها كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال اهل التفسير الإفساد في الأرض بعد إصلاحها بالشرك بعد أن أصلحها الله بالتوحيد ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام فإذا صلحت الأرض وازدانت وتزينت واصبحت جميله فانما ذلك بالتوحيد انما ذلك بهدم كل مظهر من مظاهر الشرك والوثنيه وكل مظهر من مظاهر وسائل الشرك الذي يدعو الى تعظيم غير الله جل وعلا بما لا يجوز تعظيم ذلك الغير به ووسائل الشرك محرمه لان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا أثر الارتباط ما بين العقيدة والشريعة يظهر لك في مجتمع أهل الإسلام ففي عهده عليه الصلاة والسلام ظهر ذلك ما ظهور صلاح في الاعتقاد وصلاح أيضا في الأمر والنهي وتحكيم الشرع وإقامة حدود الله جل وعلا والأخذ على يد السفيه والعطر على يد الظالم وهذا الارتباط لا بد منه ولا يجوز أن يظن ظان أنه يكتفي بعقيدة دون تطبيق لشرائع الإسلام أو يقول نطبق الحدود ولا نقيم توحيد الله جل وعلا وكلتا المسألتين دعوة ادعاها طائفة من الناس فإنه يجب على أهل الإسلام في مجتمعهم وفي دولتهم أن يقيموا توحيد الله جل وعلا وأن يتبرغوا من الشرك قولا وفعلا وأن يحكموا شرع الله بإقامة الأمر والنهي وإقامة الحدود وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل إلى آخر حفظ الضروريات وهذا تلازم لا بد منه فاجتماعهما اصلاح والإخلال بهما إفساد وكلما ازداد أهل الإسلام تمسكا بالعقيدة والشريعة في أنفسهم وفي مجتمعهم زاد صلاحهم في أنفسهم وفي مجتمعاتهم يظهر لك ذلك بآثار إقامة هذا التلازم وهذا الارتباط بين العقيدة والشريعة فإن الله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وعدهم بالأمن في الدنيا والأمن في الآخرة كما قال سبحانه في آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة وهذا الظلم الذي لم يلبسه أهل الإيمان ولم يتلبسوا به هو الشرك كما ثبت تفسير ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح اذا تقرر لك ذلك فان الله سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب الصادقين والتقوى والصدق جماعهما راجع إلى العقيدة وإلى العمل فإن التقوى أمر بها الناس جميعا يا أيها الناس اتقوا ربكم يعني بتوحيده سبحانه وترك الشرك وعمر بها أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله وتبتعد عنها على نور من الله تخشى عكاب الله جل وعلا فإذا جمعت في أمرك ما بين الالتزام بتوحيد الله جل وعلا والانابه اليه والخضوع والإخلاص له وتوطين القلب على ان لا يكون فيه إلا الحق جل وعلا وعملت بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام ما استطعت من ذلك فاتقوا الله ما استطعتم فأنت على خير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 آثار هذا التلازم في حياة الفرد في حياتك أيها المؤمن في نفسك العقيدة الصحيحة من ثمراتها العظيمة أن الله جل وعلا يبارك لأهلها في عملهم وإن قل فالعمل الصالح وإن كان قليلا مع عقيدة صحيحة يبارك الله جل وعلا فيه ويربي لأهله الحسنات حتى تكون كأمثال الجبال ومن أحسن ما قيل في ذلك قول أبي الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الأمة إذ قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. ولا مثقال ذره من بر يعني من عمل صالح مع تقوى ويقين يعني مع عقيده صحيحه اعظم ولا مثقال ذره من بر مع تقوى ويقين أعظم واكثر من أمثال الجبال عبادة من المغترين رواه الامام احمد في الزهد وغيره باسناد لا بسبه فمن فوائد العقيدة الصحيحة من فوائد التوحيد أن العمل وإن قل يبارك الله جل وعلا فيه ومن فوائد العقيدة الصحيحة أن المؤمن إذا عمل فإنه يرجى له المغفرة قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي حديث أنس المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لو, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة فلا بد من العمل الصالح مع عقيدة صحيحة فإن كان المرء مع ذلك يخلط عملا صالحا وآخر سيئا فإنه إن صح اعتقاده وصح عمله الصالح نتيجة لتلك العقيدة فإنه يرجى له أن تغفر خطيئته وما أحسن ما ذكر عن الأحنف بن قيس القي... الحكيم المعروف حيث قيل له يا احنف اين تجد نفسك ام من اهل الجنه ام من اهل النار فقال امهلوني ثم قال لهم بعد مده عرضت نفسي على صفه اهل الجنه فاذا فيها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 في صفة أهل الجنة ثم عرضت نفسي على صفة أهل النار فما وجدت نفسي ممن وصف الله جل وعلا في من أهل النار ثم نظرت فإذا شاني أني خلقت عملا صالحا وآخر سيئة عسى الله أن يعفو عني وهذا إنما يكون لمن صحى اعتقاده بأن يكون دائما يرى نفسه مقصرا يرى نفسه مذنبا يرى نفسه ظالما فإذا صحت العقيدة وجد معها عمل في حياتك أيها المسلم ووجد مع العمل والعقيدة الصحيحة التي تجاهد نفسك عليها وجد معها خوف واستحضر دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في تعليمه للدعاء في آخر الصلاة قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وهو أبو بكر رضي الله عنه قال له عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإذا إذا صحت العقيدة صحت العمل بالشريعة في حياتك وكنت مع ذلك على خوف من أن لا تكون ممن غفر الله لهم أو تقبل الله جل وعلا عملهم من ثمرات الارتباط في حياتك ما بين العقيدة وبين العمل والشريعة أن تسعى فيما تعمل لابتغاء وجه الله جل وعلا وكثير من الناس قد يعمل العمل ولا يجاهد نفسه في أن يكون عمله خالصا ابتغاء مرضات الله جل وعلا والحظ قوله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس فاثبت الله جل وعلا أن في هذه الثلاث خير ولكن هل يؤجر عليها قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما اذا فالعمل صح اذا صح عندك الاعتقاد وصح عندك العمل جاهدت نفسك في أنه في كل عمل تعمله تريد به ابتغاء وجه الله جل وعلا وانظر إلى خاصة ابن مسعود الربيع بن خثيب رحمه الله تعالى إذ قال لأهله مرة وكان مبصرا وكان كانت بنت بن مسعود تسميه الأعمى لأنه ما طرق يوما ابن مسعود وهو فاتح عينيه خاشيه أن يرى من بيت معلمه وشيخه ما لا يحب أن يراه فكانت بنته تقول لابن مسعود جاء الأعمى من من أنها لم تره إلا مغمضا عينيه الربيع بن خثيم من سادات التابعين ومن صالحيهم قال مرة لأهله اصنعوا لي طعاما ووصفه من أنفس أنواع الطعام فصنعوا ذلك الطعام ظنا منهم أنه سيأكله فحمله معه رحمه الله تعالى إلى رجل في الكوفة أعمى لا يرى وأبكم وأصن لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى فجلس بالربيع بجنبه وأخذ يطعمه الطعام ويأكل معه فقال له بعض تلامذته يا ربيع هذا اعمى وأبكم وأصم لا يدري هل أتيته أو لم تأته فلو بعثت إليه وجلست تعلمنا قال هو لا يرى ولا يسمع ولكن الله يسمع ويرى هذا الارتباط ما بين العقيدة والعمل إصلاح للعمل عمل ومجاهدة في الإصلاح بإخلاص الدين لله جل وعلا بأن يكون للناس حظ في عملك البتة هذا من ثمرات إخلاص العمل رضوا او لم يرضوا حمدوك أو لم يحمدوا المهم أنك صححت عقيدتك وصححت عملك وسرت موافقا للأمر والنهي وهذا لو جاهدنا أنفسنا عليه لذهبت كثير من مظاهر مظاهر السوء فيما بيننا من الرياء والسمعة والحسد وأشبه ذلك لأن الله جل وعلا مراقب العباد ألا إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى من ثمرات هذا الارتباط في حياة المؤمن ما بين العقيدة وما بين الشريعة أن صلته بمن حوله قائمة على إحسان العمل لهذا قال جل وعلا بعد قوله لا ت... لا ت في قوله واذا اخذنا ميثاقكم لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا قال وقولوا للناس حسنا فصحه العمل وصحه الاعتقاد يتبعه أن يكون المرء ذا عفو وعفه ان يكون ذا خلق حسن لانه كلما صح الاعتقاد وصح العمل ازدر المرء نفسه وكثير من السلف كان يقول انه لا يقوم في قلبي الا ان كل احد من المسلمين خير مني فاذا نظرت للناس على هذا الاعتبار فإنك ستأتي إليهم ما تحب أن يأتوا إليك بل ستحب المرء لا تحبه إلا لله جل وعلا في المعاملات في البيع والشراء في صلة الرحم في ما تأتي في بيتك وعسرتك وفي أداء الأمانات المختلفة في الوظيفة وفي أنواع الأعمال الارتباط في نفسك ما بين صحة يقينك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره مؤثر في أنواع عملك فمن صح اعتقاده في قلبه وآمن إيمانا صحيحا بأركان الإيمان وأخلص لله جل وعلا عمل في أداء الأمانات وفي معاملته للمسلمين بما أوجب الله جل وعلا عليه ولو فعل هذا وانتشر لصحة أحوال المسلمين وصحة أعمالهم وارتباطاتهم فكل سوء تراه وكل كبيرة تظهر وكل عمل سيء يظهر إنما هو نتيجة للتفريق في العمل الذي هو نتيجة لضعف الإيمان أيضا ننبه على مساله مهمه وهي ما يشيع عند بعض الناس في تساهله بالاعمال الصالحه باداء الواجبات وبارتكاب المحرمات بانه صاحب عقيده صحيحه فيقال مثلا اهل البلد الفلاني او اهل القطر الفلاني هذا اصحاب عقيده ويعبرون من هذه الكلمة إلى التساهل في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات وهذا جهل عظيم لأنه لو صحت عقائدهم وقويت لقوي عملهم بل إذا ضعف العمل ضعف الإيمان وإذا قوي العمل قوي الإيمان فعندنا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فإذا قويت عقيدة أحد قوي عمله وإذا قوي يعني حسن عمله وإذا قوي العمل يعني حسن فإن عقيدته صحيحة إذا كان عمله على الصواب، وليس المراد كما هو معلوم بقوة العمل كثرة العمل بل المراد أن يكون عاملا على وفق الكتاب والسنة عاملا بالأمر بالنهي والمؤمنون كما هو معلوم ثلاث درجات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فإذا لا يحسن بل لا يجوز أن تظن أن المرء يأتي ما شاء من المعاصي ويترك ما شاء من الواجبات ثم يقول انا على عقيدة صحيحة هذا غلط عظيم بل يجاهد نفسه في العمل الصالح في ترك المحرمات لتقوى عقيدته ويقوى إيمانه نعم كل مسلم معه من الإيمان ما يصحح به إسلامه بقدر بقدر الذي هو أصل الإيمان لكن كلما ازداد العمل الصالح ازداد الإيمان من ثمرات الترابط والتلازم ما بين العقيدة والشريعة في أحوال المسلمين أن خاصة أهل الإيمان وهم أهل العلم أو طلبة العلم أو الدعاه إلى الله جل وعلا أو المجاهد في سبيل الله جل وعلا أن يكون عنده هذا التلازم ما بين إيقانه بالعقيدة الصحيحة بالتوحيد الخالص الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بمتابعة السلف الصالح بالإيمان بما أقره أهل السنة والجماعة وما بين العمل وقد يرى أن طائفة تعظم العمل ولكنها في الاعتقاد ليست على شيء وهؤلاء لهم سلف وهم الخوارج فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بقوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وطائفة قالوا نحن على عقيدة صحيحة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى اتباع للسلف الصالح لكن إذا رأيت عملهم لم تجده عمل السلف وإذا رأيت خلقهم لم تجده خلق السلف ألثنتهم مطلقة في كل شيء في غيبة وفي نميمة وفي تعد وفي قيل وقال وعملهم للناس ليس بالحسن ولهذا تجد أن أهل السنة والجماعة يذكرون فصلا في عقائدهم كما في آخر الواسطية وكما في آخر اعتقاد أهل الحديث الذي ساقه الأشعر في كتابه مقالات الإسلاميين في أن من صفات أهل السنة والجماعة أهل الحديث أهل الأثر أنهم يقولون القول الأحسن وأنهم يجتنبون الغيبة والنميمة وأنهم يصلون ويتقربون إلى الله جل وعلا وأنهم يعفون عن الناس وأنهم يأتون للناس ما يحبون أن يأتي الناس إليهم وهذا منهما هو واجب ومنهما هو مستحب لكن هذا ثمرات الاعتقاد الصحيح فاذا العقيدة يا أهل العقيدة إذا صحت في القلوب صار لها أثر على اللسان صار لها أثر على العين صار لها أثر على السم صار لها أثر على الجوارح فالدعوى بأنك صاحب عقيدة صحيحة وأنك متبع للسلف الصالح رضوان الله عليهم وأنك على طريقة أهل السنة والجماعة ومع ذلك لسانك وقع في كل محرم وعينك في كل شيء هذا لا شك أنه نقص في الاعتقاد ولا يصح أن ينسب هؤلاء لطريقة أهل السنة والجماعة بإطلاق بل معهم من معتقد أهل السنة ومن طريقتهم بقدر ما حققوا وينقصون من ذلك بقدر ما نقصوا في هذا الزمن ظهرت دعوة عظيمة ألا وهي أن الإيمان الذي هو اعتقاد باطن يكفي عن تطبيق الشريعة في المجتمعات ويزعم هؤلاء أن الدين إنما هو الإيمان الباطن وأما تحكيم الشريعة في المجتمعات فهذا راجع إلى نظر الناس فإن راوا فيه المصلحة فعلوه وإن لم يروا فيه المصلحة تركوه ويرددون كثيرا هذا مؤمن بالله وهذا هؤلاء أهل الإيمان مع أنهم يدعون أو يدعون إلى فصل الشريعة عن الحياة وعن التطبيق والله جل وعلا أمر نبيه بأن يحكم بين لم الناس تنتهي مادة هذا الشريط بعد. نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. أيها الأخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رغم هذا الشريط هو أحد